وَأَنجَلُ مُثَمَّنَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 الذين قفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاقر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إنّي أُمِرْتُ أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إنّي أقَفُ إنَّ صَيْتُ رَبّي عذاب يوم عظيم. مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، وَثَالِكَ الْفَازُ الْمُبِينُ.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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أينكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ قَصَرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خفر الذين كذبوا بذقاء الله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 وللدار الآخرة خير للذين يستقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْرِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ سَتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَنَّ فَقَفْنَا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيِّينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناه بعطتهم فإذاهم مبلسون فقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ ظَلَمَ بَجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ من بَعْدِهِ ثم تاب من بعده وأصلح فإنه وفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله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 ما هارتم ما يبعثكم فيه ليقضى أجل مزما ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويُرسل عليكم حثفا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 قل من ينجيكم من ما في البر والبحر تدعونه تضوعوا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يُقَٰذِفُونَ فِي آيَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَقُٰضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِنَّمَا يُنذِرُكَ شَيْطَٰنُهُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ وما على الذين يستقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يستقون وذر الذين استخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا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 وهو الحكيم القبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتستخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين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 نفعد وجنت من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينَ ونوح هدينَ مِنْ قَبْلِ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 وإسماعيل وليسع ويوسف ولوط وكلٌ فضلنا على العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهذيناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُمْ يَقْتَدُونَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَانٌ لِلْعَالَمِينَ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 فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حب متراكبا، نخرج منه حب متراكبا، ومن النخل من طلع قنوان دانية وجنة. وجنات من أعناب والزيتون وضُمَّان مشت به وغير متشابِه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.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 وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بطائر من ربكم فمن أبطى فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ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 وما أنت عليهم بوكيل ولا تتب الذين يدعون من دون الله فيتب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم 118. وإلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 119. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي انعدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذوهم وما يفترون ولتصوئ إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليضضوا وليقتلكم مقتلكون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُتَصَلِّيًا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 وَإِنْ تُضِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ظِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّا تَبْعُونَ إِلَّا الْظَنْ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ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 وَإِنَّكَ فِرِنًا لَّا يَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَإِذَا ظَهَرَ الْإِثْمُ وَبَاطِنُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ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 من حتى نقطع مثل ما أُوتِي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالات، سيصيب الذين أجرموا صهار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.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 وهذا صراط ربك مستقيما قد خصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ افْتَكَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّنْ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 وأنعام حر متفورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وَإِيَّاكُمْ نَيْتَجَم فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْتَنِصُ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأ نثنين ومن المعذثنين قل الآن ذكرين حرم أم المؤن فيل أم مشتملت عليه أضاح المؤن نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإِبِلِ اثنين ومن الْبَقَرِ اثنين قل أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَظٌّ وَمَأْمَنٌ فَيَمْنَعَانِ أَن اشتملت عليه إِلَّا مَا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليطل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد في ما أوحى إليه محظما على طعام يطعمه إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خزير أو لحم خزير فإنه رجس أو فسق أهلا لغير الله به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 ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء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 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرفون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل من شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليسيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا طرب وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا طريق مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تستقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء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 أَنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ بِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ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 بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجذى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدى ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملت إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ولتكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمذت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ قِلَائَفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْلِّقَاءِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ